أعو الله كالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعنما القرآن خلق الرحيم سواركم به حسان ماجيش يوم يا يوجا blensive <tos> لا وجاءوا ضرا من يا ثلاثه من بنينا وما I need, you يخالر الله من العمل When I वो तुम Uh-huh. <laughs>